Allah ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنفس تسكن والحياة تطيب ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله لا لا ألا بذكر الله ألا بذكر الله innur qulub Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah fa lakur maqulu istina al-thaitha fa zaman fa zaman usib istina al-thaitha fa zaman fa zaman al-thaitha istina al-thaitha istina al-thaitha istina al-thaitha istina من نعصيب أنت من قال يا عبادي يسألوني أنا منكم قريب قريب قريب كل من جاءني بقلب سليم يطلب العفو مخلصا فنا مجيب أنت من قال يا عبادي يسألوني جاءني بقلب سليم يطلب العفو مخلصا فلا مجيب أنت من قال يا عبادي يسألون Bicarakan dengan hati yang silih. Semua yang datang dengan hati yang silih, meminta pengampunan dengan tulus. عسر إلى فرج تزول به الكروب يسر أمره من بعد عسر إلى فرج تزول به الكروب أنا بذكر الله Tutma innul qulub, dan nafsu tazkun, wal hayatu tautibu. Ala bi dzikrillah, بذكر الله تطمئ